الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم إصروا تسجيلات دور الهداية للإنتاج والتوزيع الإسلامي أن تقدم بين يدي السامع الكريم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني إن الحمد لله تعالى نحمده فنستعين به ونستغفره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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها دوجها ومسككما لجانا كثيرا ولجاءا وانتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا خولا سديدا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 وكل بزعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه على الصحيحين من حديث النواس بن سمعان الكلاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط صوران فيهما أبواب مفتحة وعليها ستور مرخاه وعلى رأس الصراط داع يقول هل أم عباد الله إلى الصراط ولا تتعوج وعلى وفوق الصراط داعٍ كلما أراد الإنسان أن يفتح بابا قال وحيك لا تفتحه فإلَّتَ إلَّا فتحته تلجه فالصراط الإسلام والسوران محر حدود الله عز وجل والابواب محارم الله تعالى والداعي على رأسه على الصراط كتاب الله عز وجل والداعي من فوق الصراط هو راجع هو هو داعي الله عز وجل في نفس كل مسلم وهذا حديث صحيح وهو من أجمل الأحاديث وأعزبها وهو كثير الفوائد أيها الإخوة الكرام المثل إذا ضرب فالمقصود به تبيير فشرة مجنلة قد تلتبث على الأذهان إذن المثل من باب المبين فالذي يعجز عن فهم المثل ينبغي أن يدكي على نفسه لأن المبين إذا لم يفهم فلم يبقى في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل إنما يلتبث على المرء ما أجمل أقيم الصلاة لقظ مجمل فلو سألت كيف أقيم الصلاة فأنا لا أدري كان معك الحق في هذه السؤال، لكن لو قلت لك العصر الصبح ثلاثة، والظهر والعصر أربعة، والمغرب ثلاثة، والعشاء أربعة، فسأنتهي كيف ذلك؟ فمن بغي أن يبكِ المرء على نفسه إذا سأل كيف ذلك بعد هذا البيان؟ وأتم الحج والعمرة لله، فكيف نحج؟ إذا قلت لك إفعن كذا وكذا وقف هنا ودع هنا ولا تقف هنا، فسألني كيف ذلك؟ كينبغي أن يبكي المرء على نفسه؟ فالأنفال إنما صدر لتقريب الفكرة. والله تبارك وتعالى قال وتلك الأنفال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تبارك وتعالى وتلك الأمثال يضربها للناس لعلهم يتفكرون ونقل ابن كثير رحمه الله في تكتيره عن بعض السلف أنه قال إذا لم أفهم المثل في كتاب الله بكيت على نفسي إذا لم أفهم المثل بكيت على نفسي أما غلاظ الأكبار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 فالذين كفروا هم الذين لا يفهمون الأمثال وإن كانت واضحة جلياً وقد أكثر الله عز وجل في كتابه من ضرب المثل وكان قصه من ذلك أن يفهم الناس كلامه ونحن نقف مع بعض أمثال في القرآن ثم نرجع إلى الحديث في سورة النح. قال الله عز وجل وأرجو أن تتأمل السياق الآيات قبل ضرب المثل في توطئة وبعد ضرب المثل هناك توطئة أخرى قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنكم لا تعلمون ثم ضرب مثلين ليبين أنهم لا يعلمون وأن واقعهم ينادي أنهم لا يعلمون حتى وإن ازدعوا أنهم يعلمون واقعهم ينادي بجهلهم فهذا الجهل الغبي كيف يضرب المثل دوابك وانظر الى صرفك الله عز وجل بالعدل وصبره على ضرب المثل له وبصه للعباره وهذا كله ينبئ بسعة حلمه على عبيده ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومرزقناه منا رضا حتما فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله يعني لا يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكموا لا يغفر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير أربع ستات هل يستوي هو ومن يأمر بالعزل وهو على الطراط المستقيم تأمل هذا المثل ما أجمله وأعذبه وأخواه في إقامة الحجة مفتتح الآيات ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا شيء عجيب جلمت شيئا دي ما موطيرها مع أنها لو خجفت استقامت السياق، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض ولا يستطيعون كلام مستقي نتجاءت كلمة شيئا هكذا منصوبة كأنها بدل كما قال بعض الزحاة بدل من رزقا يعني تستطيع أن تضع البدل مكان المبدل منه وتمشي العبارة كأن تقول ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم شيئاً تمشي والرزق شيء وداخل في السلاء لكن جاءت العبارة رزقا ثم قال شيئاً الرزق شيء فكأن تقديم الرزق على الشيء من ذلك تقديم الخاص على العام، وهو عند علماء الأصول يفيد الاهتمام كما لو قلت كما في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسك ومحيايا ومماتي لله رب العالمين فالصلاة والنسك أخص والمحيا أعم لو قلت لي أن لله دخل فيه الصلاة والنسب وكل شيء وكل شيء لكن تقديم الصلاة والنسب في جلال على اجتماع الصلاة والنسب كما قال صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجر لما ما هجر إليه معان المرأة من الدنيا فكلا يمكن حدث المرأة ويقال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته لما هجر إليه المرأة من الدنيا لكنه أفرد المرأة بالذكر بعد الدنيا إشعارا بفتنتها وخطورتها فبدأ الله عز وجل بذكر أن الآلهة من دونه لا يملكون للعباد رزقا وهي قضية خطيرة وحيوية في حياة الناس كم من الذين دهنو أعداء الله عز وجل بل كانوا عونا لهم بدعوى أكل العيش كم من الذين ارتكبوا المحرمات ولا يزالوا يلب أكل العيش ماذا أفعل المرسل الأولاد الشور كل هذا بدعوى بالأكل والشرب والرزق فالله عز وجل ذكر هذه القضية الخطيرة الحيوي في حياة الخلق بدأ بها يعبوا ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم في الزق. طيب هذا لا يملك لك رزق لماذا تعبده وواقعك في الدنيا يقول أنك تبعت كل دفار عليك من الجناس ومن أجل لقمة العيش فلماذا خالفت هنا ثم ضرب الله عز وجل مثلا فقال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا وهذا واقع في حياة العرب كان عندهم عبيد وكانوا يعلمون أن العبد المملوك لا يقدر على شيء أبدا لذلك العلماء من العلماء من لم يجد شهادة العبيد لماذا قال لأن العبد في ملك سيده فقد يدعى العبد للشهادة فيقول له سيده لا تذهب للمسلوب ولا ولابد له أن يطيع سيده فتضيع الشهادة فتضيع الحقوق لذلك قال هذا عبد مملوك لا تنق به الشهادة ولا يملك حل شيء ولا ردق فيا أيها العرب عندكم عبيد وأنتم تعلمون أنهم لا يملكون شيئا فنضرب المثل لكم بما تعلمون وقال مملوكا حتى يظهر المعنى لأنه موكيد وضرب الله مثلا عبدا فقد تتصور ان هذا مطلق العبودية فقد تشمل الحرى والمنلوك لكنه اراد ان يخرج الحرى من ضرب المثل، وان المثل مضروب للملوك ثم ابان عن عزه كامس يعني كنت عز منلوك معناه انه لا لكنه أبان عن عذبه الكامل ودفع كل تقول يتأول به فقال لا يقدر على شيء من باب التأكد والبيان كما قال تعالى في مفتاح هذا الربع في سورة النحل وقال الله لا تتخذوا إلى هاي اثنين مع أنهم مستقر عند جميع الناس أن إلى هاي لا يكون لثلاث ولا أربعة ولا خمس إلهام يعني إثناء نجاهد للتأكيد كما لو قلت أنا رأيتك بعيني لأنك لا ترى إلا بعينك أو تقول أنا سمعتك بأذني وأنك لا تسمع إلا بأذنيك ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء هو للشطر الأولان من المثل ومر دقناه وضرب المثل بمن رزقناه منا متأمد كلمة من النبي التي تفيد الإمداد الشخص ملك من الملوك يمد رسلا يقول أنا الذي أعطيته إمداد شخصي فالله عبد الله يقول أنا الذي أمده وأنا الذي أرزقه وفيه عناية بهذا العقل وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ نَافِسٍ حَسَنَ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَذَا الْفَرَض يُنْفِقُ مَالَهُ سِرًّا وَجَهْرًا يَمِينًا وَشِمَالًا وَعِنْدَ وَاحِدٍ وَعِنْدَ آخَرَ يُنْفِقُ يَهُوَ الَّذِي مَلَكَ الْمُلُوكَ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَالَّذِي يُنْكِثُ لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ صَفْرَائِسَ فَهُوَ يُنْكِثُ بِبَغْضٍ وَزَخَارِفِ بالله عليكم هل يسوون؟ شوف وضوح المسألة واضح جدا جدا هل يسوون؟ الحمد لله حمد الله عز وجل نفسه أنهم لا يسوون بعقل عاقل وحمد الله عز وجل نفسه أن الذين كفروا لا يعلمون إد وعلي لشغبوا على الذين آمنوا فيظل هؤلاء في جهنهم لا وهكذا يحمد الله عز وجل نفسه لأنه أنه لا يوصل الخير إلى الذين ظلموا قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فحمد نسه بعد إهلاك الذين ظلموا لأن في نجاة للذين آمنوا وفي غبائهم أيضا نجاة لقجد الذين آمنوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوى فما أخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن فأنه يضل الناس منافق له لسان عرض يستطيع أن يكمل حجث ويزين الكلام ومع ذلك لا يخلو كلامه من آية وحديث مع حسن العرض وتزيين الكلام بالآية والحديث يظن الناس أنه من الحق فيفتتن فهذا أخوف ما يخاف على الأمة منافق عليم لسان يجادر بالقرآن فإضلال الذين كفروا عن موضع الحجة نعمة لذلك حمد الله نبته عليها هل يستوون أي إنسان عنده مسكة من عقل يقول لا يستوون فقال الله عز وجل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ثم ضرب مثلا آخر عجيبا أشد وضوحا من الأول يَجْعَلُ اللهُ مَثَلاً أَرَأَيْتَ لَيْسَ أَحَدُهُمْ يَدْرِي لَيْسَ هَذَا المَثَلُ أَكثَرَ مِنَ الأَوَّلِ هَذَا الكَمَلُ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ أربعه أوصاف لهذا العبد المخزول أبكم لا يتكلم والكلام نعمة ولذلك شن علماء المسلمين الغارة على الجهمية لما دعموا أن الله لا يتكلم فقال مفتئهم عند تبكير قوله عز وجل وكلم الله موتا تكليما قال إن الله لا يتكلم صفة الكلام صفة كمال وعدمها صفة نقص عند المخلوقين فكيف بالخالق عز وجل فقالوا هو متكلم كان ولم يزل متكلما لأن عدم الكلام نقص فهذا رجل أبكر ثم هو عاجز لا يقدر على شيء ومن تمام عجله أنه كن على مولاه طيب إحنا لماذا نعبد الله لأسباب كثيرة أولها أنه المتحد للعبادة وحده لا شريك له في سلسلة طويلة من. كلمة احقيتني بكلان او اخبرني كده او كذا. اينما يوزيه لا ياتي بطير اذا لعكم في مشوار ياتي بمصيبة. ياتي بمصيبة. اذا اراد ان يستخدمه مروة ياتي بمصيبة. يعني لا يمسيب. ولا يقدر على شيء. وانا ذلك انفق علي. اذا اردت ان استخدمه مروة هذه طرف المثل الأول هل يستعون هذا الإمكان هو ومن يؤمر بالعجل وهو على صراط ملتقيم أجيبون أيها العقلاء هل يستعون مثل في غرف الوضوح وهذان المثلان ضربهم الله عز وجل من الشهيد معنى لنهته من دونه هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل لا يأمر إلا إذا كان قادرا على إمضاء أمره ولا يأمر إلا إذا كان متسلما كما يأمر تساوي يعني هي يخبر أبكم لا يخبر على شيء أبكم يعني لا تكلف في مقابله يأمر لأنه لا يأمر إلا إذا كان متكلمك ثم لا يستطيع أن يمضي أمره إذا كان خادراً على إمكان الأمره فهذا في مقابل لا يخبر على شيء وهو هو ومن يأمر بالعدل ولا يأمر بالعدل إلا عالم بالفرص بين العدل والجور فهذا في مقابل أينما يوجه له أسبحه. لكن هذه كلمة مجملة كانت كلها صفات في مقابل صفات النص الأولى. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم؟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 انظر الى هذا التعقيد قوي عزيز بعد إذبات عجزهم ان يخلق اخذت حجرة موجودة شمل الزباب زبابا لانه كلما زباب ايه؟ كلما تفعته رجع اليك كلما زباب قاب فصار زباباً. فضرب الله عز وجل المثل بهذا الذباب الخسيس ولذلك استنكر المشايخون من ضرب المثل بالذباب والعنكبوت فقالوا الا يستحي رب محمد ان يضرب لنا المثل بالذباب والعنكبوت فانزل الله عز وجل قوله ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعث ثنا فوقها كالذباب العنكبوت فهذا مثل يضحك ليه العقلاء يا ايها الناس وادات النداء من نعالها او من ثرائها استلبه لي خاص يا وتذكروا كل نداء يا أيها الناس خلاص لما سمعوا النداء قصاقوا بجازنهم ضرق مثل تستمعوا لك ودائما الأمثال تضرب في التوحيد في الحمام الشرعي الأمثال تضرب في التوحيد إن الذين تجعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو يتمعوا له وأصل خلق الإجاد من العدم، لكن إذا بنيت على وجود لا يقال خلق، لأن في مغالطة حصلت في هذا العصر مثل الاستنتاج أو الاستنتاج النعجة دليل أن العباد استطاعوا أن يخلقوا نعجة وكذبوا، لأنهم أتوا بخلية بكائن حي والخلية هي من خم. ضعاة العقول وما أكثرهم حتى قال قائلهم وكفر بهذه المقالة إن ميلاد النعجة ظل أعظم من ميلاد المسيح فدعموا أن العباد فعلوا ما لم يفعله ربهم ومع ذلك أفتا علماؤهم وأذكياؤهم أن الاستنساخ تدمير للبشرية لمن المستنسخ له نفس مواصفات الخلية، فلو أخذ مثلا خلية من إنتاج سن مثلا 40 سنة عند مرض السكر والضغط والسل مثلا أي أمراض من هذه الأمراض واستطاعوا أن ينم إنساناً من هذه الخليجة يكون هذا الولد الرضيع عمره أربعين سنة وهو يرضع مريض بالسل والضغط ومريض بكل الأمراض التي في الخليج تتصور لما يكون ولد رضيع في كل هذه الأمراض لما يوتى سنين يمشي على العكاس إذا ثنيت البشرية، أعين طاقات الشباب وأعين الصياد التي تبني الحضارات، لما يكون ابن عصفورين عنده كل هذه الأمراض، فالاستنتاج سهيد للبشرية كلها، فهل يستطيعون أن يخلقوا الخليط؟